دلوي الله لألوري الورق عام دي شهادات يو كيف دي يو إعزازهم يو إكرام دي شهادات دلوي الله لألوري الور إنعام دي شهادات يو كيف دي يو إعزازا يو إكرام دي شهادات جناب رسول الله پا بیا بیا کاری جناب رسول الله پا بیا بیا غفتان کاری دادزا دلت دلوی الله اهلا نوري لو ادين عم شهادت يو كيف ديه يو اعزازه يو اكرام ديه شهادت چیچیر تا دا گلونو پتیرخ کو لذوانان میشتوی چیچیر غزای تدیر زاد ورد بام دی شهادت دلوا اللہ لوری لورد انعم دی شهاد. يوم كيف دعي يوم إعزاز يوم إكرام دعي شهادات دجاء كشوب برخا بريال دعي باختوار دعي دجاء شوب برخ بریا نہیں دیں باختور دیں دناوی دبدیش وں ستر پیغام دیں دلوي الله للوري الورعين عام دي شهادات يو كيف دي يو إعزازهم يو إكرام دي شهادات چیتر ور تزلمیش ول ل ول وارتدو امرأة بل هجام دي شهادات دلوي الله للوري الور إنعام دي شهادات يو كيف دي یو اعزازم یو اكرام دی شهادت، امید لرمجده یو ارمان بمی پراکلی امید لرمجده أرمان بمحورك لي ما همغاختي لرب تخر مدام داي شهادات دلوي الله اللوري الورد والإنعام دي شهادات يو كيف دي يو إعزاز أهو يو إكرام دي شهادات داباق دا إلى جانب أهو لا جهات عمريتا دبا اخذ إلى جانب أو لا جهات عمريتا فاشعرك عمري يا دوانا يوم إلهام داي شهادات دلوي الله لوري الورد إنعام داي شهادات يوم كيف داي يوم إعزازه يوم إكرام داي شهادات شهادات